يا رب يا منجي يا بر يا رؤوف الله الله بتنجي في الامر بالمعروف امرت بالاحسان والبر بالوالدين والحسن في الميزان سدد أيديم يا ربي يا مدبر والعبد في التفكير الله الله أكبر في الحكمة والتدبير يا ربي يا غفار استورنا دونيا ودين جعلنا من الابرار وجعلنا مخلصين